حصرين على منك ديجي انت شوفك مفتوح مش محتاج اسمع يا الكلام على استعداد عشان اللقاء ملوش معاك وكتب التاريخ بيقول اذا حضر اقلازة فاعلم انه ليس للشيطان وجود ياو ام جادي الشوطة الوحش من تاني عالاسفلت كل اللي جاي عزب ودمار انا مش هجل ولا اسرق كارت انا جاي حل بضرب النار اخبركو كان بيكل من جوه وكنت سمع انكو طب يلا يا حبيبي انت وهو كل القرود ارجع اماكنها انا كنت ابتح صفحة دي ده لحياتي مش ليكو يا امامي ايه الصفحة فلاقلكو بتلق احض عديدة و بتمسكو اسلح للتصوير عزنقكو بره بقدة بعيد سعيها من العويد سألت عن شارع الجمعيه ولا انت يلا جاية على عماك في بوة بالبولة العمومية مصيبك يستناه منع الخريطة ياسملي بيهم و ده بره جوه مبيجلين ايه صب عمدي خلاصة هناك يا ما بشخش انا لو فيكو حدد شيكر فيه مش عايز عنه طلت خطا <تصفيق> كل البلد عرفكو على ايه هيقولوا لدي جي مع خواجات انا قلت هالكو صريح بعيدو عني عشان مجنون ده الخصوم بشره بشرة متفريح ملو انتو بتشاهدس ما مجمسي نفسي ولا اسمع ولا ليه في التفخد والكسر قدامي بطلت بوزارت عزاري لامك هاسمع حس بلاش مع الفهد اسرع من الدبور والسبقه دي معروفه كسبانه حبت لبوزر فعل النور عالدغري بوظ دول شغلانه طلعت بره وشوفت النور لقيتها دايره زملا سبخانه كل العيال فاكره المحمول سلاح جالده وبيضرب تانى اوعي تقوليلى انا اول واحد يمسك ايدي وباقي اعطائي طب انتى رقمك مع كذا واحد اوعاك تفتكريني فضائي <تصفيق> اخرج معاه ساعتم في الشقه مش تبله انا محبس لو جيتي تاني هقولك لا مش هركب انا في حاجات مركوبه يا حريم صباح حبه سوق شوف اللي انا فيه انت النجاسة جريت في عروقة وشايلو عليك اتفاك ماشي بيه ياخي قلب اخسى حقيقة على زوقة ديب تيجي دي. دي. بإخساس تنكيش بي. يا عم خاصة وسهلة بشوقة تخسر زميلك علشان ديب قلاصة الدلمو دي مايشغلهوش بايع القضية ومش فرقالو خندرتوك بكازلك خرطوش يا دوت سلاح يا بظابط حالو فن الجروب معروف تخصيصو من بس جلو على ستة وعاش مانموعت خاصة باسلام بي سبيني معايا يا سيري لو انا موتك ما وفكر دقيقه تمكش وتدب مين ده اللي يشغل زازه الحاوي ما بسمعش يملع ولا انا حاسس مسه من قلاصه ما بعوت للحمله بيقول اخويا لازم يتلمي عبل البلد يلا يا مصطفى نملا راجل جدع بس بفك كويس يا عم جالك انت قلبك بص وبره جوه الناس حاسه الوحش يعني حسين نفس ربك يا اخويا يسترها معاك تكرف قصاده تاخد كام خطه ده بيدي ملو وما يوم مع خالد قضيها سيب علامه على طول في الوش ما ياكلش هنا ألماني ولا موته ولا عشر ولا هما ولا زرزو ده عم معروف سفروته خالص كم مش هتشوف النور تجري في اي مكان بيسندك تنجو الوحش المشتل الفوّق لللي بقوله يا هنا لو حد زكاء يوم خانه تبحرم على أم العيشة السيطرة يعني عمر مالو والمسجدة محمد فيشة جن البلد الساحة كانسها وهادي بيحضر بيواللحة تكسلوك تباو أسسها وأبجب سجلها واسعها